القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر له من سوره الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فَأَمْ سَنُلَبِّيهِ وَنُفِيدُ الْمُدَائِنِ حَاشِرِينَ ريم كذلك وأورثنا ثوابني الْمُشْرِكِينَ وَلَئِنْ مَا تَرَوْا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَذَلَّنَا فَمَا الْأَظْرِينَ وَأَ ಬೀದಲಿ ಕಳ واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ, إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Oh <laughs> كمالك يا صنع and um... الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْكِينِ وَإِلَى au وَللَّذِينَ اقْتَمَعُوا أَن يَوَرُوا لِلْخَاطِئِ أَتِيَ يَوْمَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ವಿ واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنامًا فنظل لا عاكفين قال ليسمعونكم إذ تدعون أبدا ಕ ولا <laughs> أظن Mmm <laughs> top ಯೋ <laughs> woa ಹೋ ತುಂಬ a <tries>